اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوه وهم يلعبون لا قلوبهم تنقلوهم وأسر النجوى الذين ظلموا أل هذا إلا بشر مثلكم أغتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلاهم بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي إليهم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالترف دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ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 ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها, فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس, ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن إلا هزوا أهذا الذي يَذْكُرُ آلهتكم وهم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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار النار ولا عذورهم ولا ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتباهتهم فتباهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم منظرون ولقد استهزئ برسول قبلك فحق بالذين, بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلئكم بالليل والنهار من الرحمن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 حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما